ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين يوم عيد بحق بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خلق آدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه النفخة وفيه الصعقة قال صلى الله عليه وسلم فأكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه آدم عليه السلام كما صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق في آخر ساعة من يوم الجمعة قبل المغرب بعد العصر وقبل المغرب خزن هذه معك لأننا سنحتاجه خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة قبل المغرب أول ما دبت فيه الروح عطس آدم قال الله عز وجل يرحمك الله أول ما دبت فيه الروح عطس فقال الحمد لله فقال الله سبحانه وتعالى يرحمك الله فأول ما نطق به آدم الحمد وأول ما سمع الرحمة أول شيء نطق به الحمد شيء سمعه أبونا آدم الرحمة صلى الله عليه وسلم لأن يرحمنا جميعا هذا اليوم يوم عظيم يوم الجمعة يوم له خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول أضل الله عز وجل الأمة من قبلنا عن يوم الجمعة وهدانا إليه فلليهود يوم السبت وللنصارى الأحد وللمسلمين الجمعة وهذا يدلك على قضية التمايز قضية التمايز التي أراد الله سبحانه وتعالى للمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا كانت عليه اليهود أو النصارى إلا خالفهم فيه لم يدع شيئا قط إلا وخالفهم فيه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم في الشيء اليهود والنصارى لا يغيرون الشيء بأمر بتغيير الشيء فيه صيام عشوراء وأنتم تعلمون وفي غيرها حتى تعجبت اليهود قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يترك شيئا إلا وخالفنا فيه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم فهذا اليوم يوم عظيم يوم محيد للمسلمين فيه هذا التجمع المبارك الجمعة. فيه خلق آدم أبونا وفيه, وفيه وفيه مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا كان اليوم الجمعة من آدام ما يخصه ما يخص يوم الجمعة دون سائر الأيام ومن هذا من هذه الآدام الاغتسان ليوم الجمعة الاغتسان ليوم الجمعة قال صلى الله عليه وسلم غصśnie الجمعة واجب على كل محتلم وقال من جاء الجمعة فليغتسل وهذه الأحاديث تدل على الراجح من أقوال أهل العلم على وجوب الغسل وجوب غسل الجمعة على كل محتلم يعني على كل من بلغ والمثالة فيها خلاف هل هو على الوجوب أو على الاستحباب والراجح الوجوب الراجح من أقوال أهل العلم الوجوب لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب خلاص يبقى واجب تقف عند النصوص هذا خلاف بين أهل العلم فيها إذن من أول هذه الأدام الغسل ليوم الجمعة وهذا الغسل أنت الآن في اعتكاف والاعتكاف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدة فلا تتركن الاغتسال يعني أقل, الأحوال. أقل الأقوال في الاغتسال أنه سنة فإياك أن تترك الاغتسال وتقول خلاص مش مشكلة إذا كان بعض العلماء يقول أنه هو سنة يبقى الأمر واسع والسنة بقى يعني لا يأسم تاركها لا ياك يا أن تتعامل مع السنة بهذه الطريقة، ياك أن تتعامل مع السنة بهذه الطريقة، طريقة التفريط طريقة وإلا كما قلنا فالراجح أنه واجب وإذا كان واجب واجبا فيأثم ترى، فلماذا تعرض نفسك بالنسبة هذا؟ طيب الإشكال فين؟ إشكال في الاغتسال، لما العدد ده كل يوم يغتسل مرة واحدة هتبقى كرس، <تصفيق> طب ماذا نفعل؟ نخفف يخفر بعضنا على بعض بعد إخوانا يغتسل بعد ال... بعد شروق الشمس والبعض الآخر يستيقظ مبكرهم وأقول يستيقظ مبكرهم عشان ما يوجد حد يقول إيه الشيخ قال قبل الجمعة يبقى الساعة 12 إلى 5 استيقظ من نومه وقال أنا لازم اغتسل لأن غسل الجمعة أنا بقول لكم غسل الجمعة واجب على كل محتلة أنتم مش عالفينوا لأيه واجب يبقى أنا هدخل واللي عايز يتوضى بقى يبقى يبحث عن حائط يخبط فيه رأسه <تصفيق> هذا لا يجوز أيضا الإنسان هذا الذي لا يفكر إلا في نفسه هذه أخلاق ليست أخلاق المسلمين ليست أخلاق المسلمين الذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم. الآيات. الشاهد. الإنسان في في هذا الموطن يعني يخفف على غيره. وإذا كان الأمر كذلك فاا يقسم. ولا الذي أراد أن يغتسل قبل ال ال الجمعة صيغة مبكراً. إذا صح صيغة متأخر فيكفيه لي. يكفيه الوضوء. لأنه إذا تعذر يعني. طيب. من أداء الجمعة أيضاً. تطيب يوم الجمعة ولبس أحسن الثيان وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن أداب يوم الجمعة أيضا قراءة سورة الكهف قال صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وفي بعض الروايات أضاء له من النور ما بين بيته إلى البيت العتيق وهذه الحديث صححها شيخ الألباني رحمه الله على خلاف بين أهل العلم أيضا في التصحيح والتضعيف لكن هذه الحديث صححها الشيخ الأثماني وجمع من أهل العلم وكذلك كان الأجر والسماء أيضا من الجمعة الحمد الله. أيضاً ما بين الجمعتين الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أداب يوم الجمعة أيضا كثرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة في يوم الجمعة معروضة عليه كما مر الحديث معنا أكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه. والذي جاء إلى الاعتكاف يراعي استهزادي السنن ويشتهد فيها يجعل له وردا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يجلس وقتا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. ويستشعر أن صلاته معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث في الترقيم الصحيح الترغيب للألباني رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وَكَلَ بِقَبْرِ ملكا ما من مسلم يصلي عليه إلا قال يا رسول الله هذا فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك أو كما قال صلى الله عليه وسلم تخيل أن اسمك يذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي يذكر اسمك ملك كريم؟ فكل يا رسول الله هذا فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك صلى الله على نبينا محمد وآل وصحبه وسلم أيضا من أدار يوم الجمعة الدعاء في ساعة الإجابة قال صلى الله عليه وسلم في جمعة ساعة ساعة لا يوفقها عبد المسلم قائم يدعو الله عز وجل بشيء إلّا أعطاه الله عز وجل إياها أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذه الساعة على الراجح من أقوال أهل العلم هي آخر ساعة من النهار قبل المغرب آخر ساعة من النهار قبل المغرب على الراجح وفيها أقوال كثيرة وتذكر معي أن هذه الساعة التي خلق الله عز وجل فيها آدم في آخر ساعة من العصر قبل النغرب هذه بعض أداب يوم الجمعة في يعني عجالة سريعة بقيت معنا لكثرة الأسئلة في مسألة زكاة الفطر نأخذ يعني أيضا شيء يسير نتحدث فيه عن زكاة الفطر زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد والذكر والأنسة والصغير والكبير صاعا من طعام صاعا من أرز أو تمر أو شعير أو أقط صاع من قوت البلد في بعض الروايات صاع من طعام ويكون هذا الطعام من قوت أهل البلد وفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مستطيع وفرضه صلى الله عليه وسلم أو أخبر صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر هذه طهرة للصائب من اللغو والرفث وتعمة للمساكين طهرة للصائم تجبر ما في الصيام من اللغو والرفث وما كان فيه من قصور تقصير ونحو ذلك فهي طهرة للصائم وتعمة للمساكين حتى يعني يكفر في هذا اليوم المسألة ونحن ذلك طيب بعض الناس الآن يقولون وهذا في بعض المذاهب أو في بعض أقوال أهل العلم لماذا لا نخرج الزكاة مالا لماذا لأن هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة تخرج صاعا من طعا والصاع أربعة أمداد أربعة أمداد والمد ملء الكفين ولو حسبناها تطلع ثلاثة كيلو إلا وبعض العلماء يعني يحدها بثلاثة كيلوات حتى يعني تنضبط وعندكم الورقة معلقة بقيمة الزكاة وليس المقصود بالقيمة إنها تخرج مالا لا اشترى بها حبوب من قوت البلد وتخرج هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فعل وهكذا فعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه وها هنا مثالة مهمة جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال فرض فرض الزكاة هذه صاع من طعام من أرز أو بر أو شعير أو أو تمر صاع من طعام من قوت أهل البلد فلماذا يقول قائل نخرج هذا هذه هذه الزكاة مالا لماذا قالوا لأني الناس تحتاج للمال والمال أولى طيب هي دفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت تستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم هاشا وكأن وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع للزمان الأول لا هذا الدين باق إلى قيام الساعة دين ارتضاه الله عز وجل أكمله وارتضاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا شر الله عز وجل المنزل لا يعارض بالعقل وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعارض بالعقل لا تعارض بالعقل أبدا إخوانا الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة من طعام يبقى سعة من طعام لا يعمل فيه العقل سبحان الله ابن عباس حدث بعض الناس من قومه فقال لهم في مسألة من المسألة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وماذا يقول أبو بكر وماذا يقول عمر؟ أو قالوا قال أبو بكر، قال عمر، قال توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون؟ قال أبو بكر وعمر. هذه مسألة الاتباع. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة هي التي لا تتغير ولا تتبدل على مدار العصور. في هناك ثوابت الثوابت دي ليس لأحد أن يتكلم فيها ليس لأحد أن يأتي ويقول هذه المسائل تحتاج إلى تجديد تحتاج إلى مراجعة تحتاج إلى أعمال الفك لا هذه ثوابت في الدين بقية إلى قيام الساعة بقية إلى أن يرفع ال ال يقال في الأرض الله الله حينما يرفع ال القرآن من الصدور ومن السطور وتقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شعار الخلق الدين باقي هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما, تحدى لما حدث الشافعي رحمه الله بعض الناس بمس... في مسألة أفت فيها فقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم أتقول بهذا؟ قال ويحك أرأيت في وسط زنارة؟ أرأيتني خرجت من كنيسة؟ اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول اتقول بهذا إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم او اذا قلت بقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهدكم أيها الناس ان عقلي قد ذهب اشهدكم ان عقلي قد ذهب هكذا كان لامه إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربه بقول عرض الحائط وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ما لك خيار في هذا؟ ولا تعمل عقلك. وبعدين حتى المسألة بالعقل والله يا أخوانا باطلة. هي الصلاة دي يروح الميم. للفقراء الناس كل الناس تخرج ذكاء الفطر. حتى الذي ليس معه إلا الذكاء. هي الذكاء النهاردة كان عشرين جنيه عشرون جنيه صح؟ طيب الذي ليس معه هذه القيمة حتى نعم نعم طيب تمانية جنيه خلاص طيب صلي عن النبي صليت عن النبى أي مكانة القيمة ده أنت بتكلم كده خدمتنا القيمة تمانية جنيه الذي ليس معه ثمانية جنيهات وَأَعْطَيْتَنُوا أُرْزًا الجماعة الذين يقولون بإخراج القيمة يقول لك حقيقة ليه بالأرز؟ هيروح يبيعه يبيعه؟ أنا أسألك بالله لو أعطيتك جوالاً من الأرز جوال بالكامل كده أعطيته لك وأنت ثري معك فلوس مش هتقول الحمد لله؟ الرز بكام دلوقتي؟ طيب ندخره في البيت ليس دقوت؟ طب هو لو باع الرز هيروحين بإيه؟ اللي ما معهوش تمانية جنيه لو قلنا أن القيمة 8 جنيه على قول لمن قال إذا ما عوش 8 جنيه طلع هذه القيمة محتاج فلوس ولا محتاج قوت ولو أدته فلوس هيا من جاء يروح شيء يبقى رز صح ولا لا صح ولا لا هذه المسألة بالعقل يبقى لا لا هي كده ولا كده العقل يقول أنه هذا القوت ثانيا هناك تنوع زكاة المال نخرجها غنم نخرجها ايه قد زكاة الماء تخرج معه؟ زكاة الفطر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعال صح؟ زكاة الغنم نخرجها إيه إبل؟ غنم زكاة الإبل تبه زكاة الزرع نخرجها إيه مباني؟ شواء؟ زكاة الزرع تخرج زرع إذا بلغت النصاب هكذا نوع الشرع الشرع متكامل ما يحتاج إلى إعمال العقل في أعمل عقلك في فهم النصوص وليس في معارضة النصوص هذا هنا يكون إعمال العقل إعمال العقل في فهم النصوص في فهم مراد الشرع في فهم كلام الله سبحانه سبحانه وتعالى وفي فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس في معارضة الشرع بالعقل هكذا التنوع هذا الصراع في الشريعة نرجع إلى ده من الوقت نمشي إلى بعض الأحكام هذا الصحة أننا قلنا أربعة أمدال والكمية تقريبا تربع على ثلاثة كيلوات وهذه تخرج عن الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثة تخرج عن الجن تبقى الجنين الجنين لم يولد بعد ولذلك ليس, ليس بواجب إخراج الزكاة عن الجنين لكن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يستحبون إخراج الزكاة عن الجنين فمن فعل فحسن ومن لم يخرج الزكاة عن الجنين فليس عليه شيء الزكاة الفطر بعض الناس يخرج الزكاة من أول رمضان لكن بادر بادري الناس محتاجة لا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في إخراجها مبكراً وإنما تخرج قبل العيد بيوم أو بيومين فقط وتخرج قبل صلاة العيد من أداها بعد الصلاة كانت صدقة من الصدقات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عندك من قبل العيد بيوم أو يومين إلى ما قبل صلاة العيد ماذا بقي من مسائل؟ نعم أيضا تخرج زكاة الفطر في البلد التي صام فيها أو أفطر فيها الإنسان. يعني رجل كان هنا وذهب إلى العمرة يخرج هنالك يخرج في المكان الذي يعني هو موجود فيه ماذا أيضا من الأحكام؟ فاتنا شيء؟ فاتنا شيء؟ فاتنا شيء؟ فاتنا شيء؟ والله إذا أخرج عنه يعني أهله يعني من ماله مالي فحسن تجزي إن شاء الله عنه. يقول رجل مات. لا إحنا مش نفتح المجال للأسئلة خلينا نعم الوكالة أجوز الوكالة تجوز الوكالة في إخراج الزكاة زكات الفطر تجوز فيها الوكالة وأجوز الوكالة حتى للصغير المميز. أن توكل ابنك الصغير لإخراج هذه الزكاة تعطيه المال إذا كان مميزا يعني رشيدا يستطيع أن يتصرف فيها فيجوز أن تعطى للولد ويتصرف في إخراجها ونحف طيب نكتفي بهذا القادر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم